ايها الاخوه المؤمنون حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها لنا فضيلة المتهل الشيخ محمد الهلباوي الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصار عبده أجند وأعز جند وهزم الأحزاب. ¡Para ahí! ما أترونها من غير أعمدة لها عصماء والأرض أرسالا والارض ارسانا بما فوق الثرى والارض ارسانا بما فوق الثرى كي لا تمني ذوي الالبحا نصب الجبال نصب الجبال نصب الجبال بقدره وبحكمه جل القدير جل قدير وما له شركاء نقب الجبال نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير جل القدير جل القدير, جل القدير جل القدير وما له شركاء خلق الأنام خلق الأنام لقى الانام من التراب ونفة وكسى العظام وبعدها الانشاء يبين الابداع في تصويره ويقر في الارحام ما يشاء. خلق الانام خلق الانام من التراب. وكسى العظام وكسى العظام وبعدها الانشاء ليبين الابداع في تصوير ويقر في الشمس تسبح في السماء بقدرة، والشمس تسبح في السماء بقدرة بين الظروء. قمر كذا الظلمات فضل الاله ونعمة وعطاء والفلق تجري في البحار بأمره والفلق والفلق تجري في البحار بامره والفلق تجري في البحار بامره فهو الغني. يا رب فهو الغني. فهو الغني كلنا فقراه ونأتي بعده نور الضحى والليل والليل يأتي بعده نور الضحى والعسر يأتي بعده السراء كل الوجود يسبحون بحمده حتى الثراء حتى الثرى والصخرة الصماء كل الوجود يسبحون بحمده حتى الثرى حتى الثرى ضموا، والطير سبح باسمه في عش، والطير وزيسه سعداء. والحوت تحت الماء. والحوت تحت الماء. والنحل فوق عروشها غناء حبيب الله اكنات والسلام عليك يا حبيب الله